تدرون م ا ا ص ع ب سؤال؟ أصعب سؤال اللي جوابه للأسف مثله سؤال ما هو تفلسف إلا موقف صار واسمع ذاني بيت البارحة يومه س ا ل م ا ذ ك ر ك ذيك الليال؟ كان الجواب بكل بساطة من متى أصلا نسيت أصعب سؤال اللي جوابه للأسف مثله سؤال ماهو تفلسف ل ا موقف صار واسمع ذاني بيت البارحة يومها س ا ل واش ذ ك ر ك ذيك الليال كان الجواب بكل بساطة م م ت ى ا أ ص ل ا نسيت أدري بأن جمع الصعوبة والبساطة شي ء محال لكنها صارت كذا واللي اهم اني دريت ان ا ل ح ي ا ه فبعد احبابك ذ ا جف الوصال تعيشها لو تقتنع انك خلاص اصبحت ميت يا صاحبي لو كل شي يمر بالخاطر هي قال ما كانت العبرة تولجني اليام انك طريت شفني قدرت ح ب س دموعي بس دمع القاف سال ويكبرها ساكت ولكن داخل اوراقي بكت قروب <تصفيق> السناهي المسيح شفني قدرت احبس دموعي بس دمع القاف سال ويا كبرها ساكت ولكن داخل أوراقي بكيت عمره الحكي ما كان دافي لابتدى ب ق ا ل ة تعال لجلة تجاه الرجفة حروفي اليامني حكيت الحال في بعدك قسم بالله ما سميح حال أنوي على الضحكة وأحس كلي خطأ لني نويت تصور ا ن ك من رحلت أشوفك الجسم يضلال لا شفت همشي بابتعد واثرهم ع ي م ه ما مشيت مدام يعني في بحرك الفرحتي مليون جال وش فيه موجك ما ركد قرب تموت ومارسيت يرضيك ما عادت معي تفرق إذا جالك مجال لن اقتنعت إنك نهاية و ن ي ببطي ما بديت صرت ع ق د احجاجي اذا جابوك بطراف الجدال وانا قبل ل ق ا ل واسمك كني ميت ثم حييت تعبت عيش ا ل د ا ر وافتح للمعاذي ر ا ل خ ي ا ل وتخيل اني جيت في بالك و ب ن ك استحيت وترد لي كلك و ل ا وتقول كن البعطال ومن الفرح معاتبك واقول اخي ما بغيت حتى وانا تخيل حشمتك لن قلبي لا يزال يكرر اسمك داخل عماقه بنبضي لا سهيت قل لي ش اسوي فيك انت بداخلي اصدق مثال للحب ا ح س ا س القصيد ونعانق الليل وسريت ربي يصبرني على الفرقة مدام الحظ مال وانت بيجي لك يوم تعرف ليه في بعدك شكيت وإذا بلاك الله عذبك اشتياقك بس تعال وقر القصايد في غيابك كل بوها بيت, بيت بتدري النص عب سؤال اللي يجي ردها سؤال لا قلت لي وش ذ ك ر ت ثم قلت لك متان ست